Ağzı Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Hizb el Hifz. Leseydina Abil Hasan al Shaazli. Qutis sırh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahum ma hafızna min jami' ağdâinâ min beni aidiinâ ve min kâfinâ ve min ejmanâ ve min şamâilinâ bedemab qaytana. واحفظ ديننا بما حافظت به كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه وما من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم احفظنا من جميع داينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا أبدا ما أبقيتنا واحفظ ديننا بما حافظت به الذكرى حيث قلت إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون اللهم احفظنا من جميع من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا أبدا ما بقيتنا واحفظ ديننا بما حفظت به السماء حيث قلت وحفظ وحفظا من كل شيطان مارد اللهم احفظنا من جميع دائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا أبدا ما بقيتنا واحفظ ديننا بما حفظت به يا عبدك الذي فهمته وسخرت له الشياطين ثم قلت ثم قلت وكنا لهم حافضين اللهم احفظنا من جميع داينا من منايدنا ومن خلفنا وعن أيمنا وعن شمالنا أبدا ما بقيتنا واحفظ ديننا بما حفظته بالسقفة به السقف المحفوظ حيث قلت وجعلنا السماء سقفاً محفوظا اللهم احفظنا من جميع دائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا بذا ما بقيتنا واحفظ ديننا بما حفظت به السماوات والأرض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 قلتَ مَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مَحْفَظًا اللَّهُ مَحْفَظٌ أَنَّا مِنْ جَمِيعَ دائنا مِنْ بَيْنِ عَيْدِنَا وَمِنْ خَلْفِنَا وَعَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا أَبَدَمَا بْقَيْتَنَا وَأَحْفَظْتِنَا بِمَا أَحْفَظْتَ بِهِ السَّمَاءَ حَيْفُ قُلْتَ وَزَيَّنَّا السَّمَاةُ نُيَا بِمَصَابِيحًا وَحِفَظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللهم احفظنا من جميع دائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمالنا وعن شمائلنا أبدا ما بقيتنا واحفظ ديننا بما حفظت باللوح المحفوظ حيث قلت بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ اللهم احفظنا من جميع ديننا من بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ما بقيتنا واحفظ ديننا بما حفظت به عبادك حيث قلت له معقبات من بين يديه ومن خلفه أَمْرِ من أمر الله. اللهم استحفِرْك بما يستحفِرُك به عبدك وابن عبدك ونبيك. يا عقبة حفَّقَالَ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ رَحِيمُ الرَّحِيمِ Allahümme qina sijatimaym kuron bina bedemab qaytana ve hafız dinana bima hafızlatbhi yabdak alivi. Bana ve faulumri ile Allah. İnnallah baciyimil aibad. Allahümme hrusna bi aynika ve hafızna bi hafızika. Allahümme hafızna bi hayatatika. Allahümme hafızna bjamili bi الله ماثر الذنب يحسن كلاتك المريد بنا سوءا ايها المحيق بنا شرا ايها المكائد بنا اساءه إني يعوذ بالرحمن منك ان كن تتقي ان يعوذ بربي وربكم ان ترجون يخشوا فيها ولا تكلمون اخذت اسماعكم وابصاركم سمع الله وبصره واخذت قوتكم بقوة الله تعالى بيني وبينكم استترت منكم بسر نبوة الامان الذي كانت الانبياء يستترون به من سطوات الفراعنه فسترهم الله بستره جبرائيل انَائِمَالِنَا وَمِيكَائِلَ عَنْ شَمَائِلِنَا وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَنَا وَاللَّهُ الْعَظِيمُ ظِلٌّ عَلَيْنَا يَحْصُرُ وَالنَّاشِرُكُمْ يَمْنَعُنَا مِنْ كُلِّ مُضِلٍّ إِنَّ كَمَائِلَ اللَّهِ الْمُحِيطُ بِنَا وَبِكُمْ وَعَيْنُ اللَّهِ اللهم من اراد بنا مكرا او غشيا او مكرا او مسنا من جن او انس اللهم من اراد بنا مكرا او غشيا او مكرا او مسنا من جن او انس فانا نسالك أن تخرج ذلك من صدورهم فتختم على قلبه وتضرب على اذنه فتصبح بصرا وتفخم لسانه وتشد وتشد يده وتغل رجله وتميته بغضبه وترد كيده في نحره وأن يحيظ ذلك السوء به ويحيق ذلك المكرو به كي حاطت على ترائب الولائد كرسوخ السجلي على هامتي على هامتي أصحاب الفيل يا خير الناصرين ويا أكرم القادرين ويا خير من دعي ويا أفضل من أجاب ويا أبذل من سئل ويا أجود من أعطى ويا خير من تجاوز ويا رحم الراحمين رميتو كل من يريد بناس أن حسبي الله ونعم الوكيل رميتو كل من يريد بناس أن رميت كل من يريد بناس أن بي حامی ماين سينخاب رميتو كل من يريد بناس التوكل على الحي الذي لا يموت وكفى بالله وكيلا وهو رحم راحمين رميت كل من يريد منا سوءا بما حاريز السبع المثاني والقرآن العظيم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات غره أو أرادني برحمه هل هن رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون إن أرادني الله بغرر هل النكش فات غره أو أرادني برحمه هل نمسك رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم bu, Allah'ın Rabbı olan Allah'ın Rabbı olan Allah'ın Rabbı olan Allah'ın Rabbı olan Allah'ın Rabbı